وناديناه منه جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا قَهَوَارُنَا نَبِيًا وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا